أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وامن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة